فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعذابٍ لِمِن الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَقُصُّوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوهُ إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخل الشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فَإِنَّ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوَلَّ الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنَّ حَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَا مَنَعَهُ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 يرضونكم بأفواههم وتاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما انكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداكم اول مره وهم بداكم اول مره تخشونهم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 Wajatubun Lahu Ana Mani, Jazef, Wallahu Anaimun Hakim, Mhasi Betu Mani. وَتَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَّه وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 انما يعمر مساجد الله من بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتا الزكاه ولم يخش الا الله ولم يخش الا الله فعسى اولاء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 وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم بِرَحْمَةٍ منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذون إخوانكم <سؤال> <سؤال> أولياء <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> أين استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان <آه>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 قَاتَ لَهُمُ اللَّهِ أَنَّا يُوْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمُ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بِنَ مَرْيَمْ وَمَا أُمِرُونَ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 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق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 إن الأحبار والرهبان لا يأكلون الناس بالباطل ويصدون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم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 منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين فَتَن كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَمَنْ نَسِيَ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّ لَهُ عَمَلًا وَيُحَرِّمُ لَهُ عَمَلًا وَيُعَطِّئُ عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ Zjednę لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم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 إلا تنصروه فقد نصره الله إذا اخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي العلي والله عزيز حكيم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 والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو رادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا ولا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه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 ومنهم من يقولوا ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ خُدْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ إِن إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا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 ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم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 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسب الله سيُطين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون n الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها wal قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله lefati kulobu, muwa من الله والله ومنهم الذين يوذون النبي ويقولون هو أذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يوذون رسول الله لهم عذاب نليم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 ورضوان من الله الْأَرْضُ ذلك هو الفوز العظيم يا يَصْرِفُوا النبي وَلَكِنَّ الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لَهُم جهنم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 Omin من da ina, ten, a mi ufobli, hila, فَلَمَّا آتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِنَا بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا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 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا, وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَتُنَا آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ سَأَذَنَكَ أُولُو الظُّلْمِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُّوا مِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنَ أَخْبَارِكُمْ وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا 11. 12. عنهم 14. عنهم 16. رجس 18. جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ألا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم وَمِنَ الْأَعْرَابِ arabimej, wam مَا mają, wam وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ wam عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السوء وَاللَّهُ سميع العليم.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 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن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 Wallah, عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين wallah, لِمَنْ wallah, wallah, wallah, وَلَيَحْلَفُ إِنَّ إِنَّ رَدَّنَا إِلَّا الْحُسْنَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ نُسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَلِيَّوْمٍ حَقٌّ أَن تَقُومَ فِيهِ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 i الله اشترى من المؤمنين na łamę, na لهم na يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن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 يُحْنُ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ لَآمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ أَلَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ما كان للنبي والذين آمنوا aa, يستغفروا للمشركين ولو كانوا aa, aa, aa, بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلم ما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم وما كان الله ليضل قوما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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ جَبَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ والمهاجرين والنصارى الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم إنّه بهم رأوا الرحيم وعلى الثلاثه ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الَّا مَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إلَيْهِ ثُمَّ تَبَعَ إِنَّ اللَّهَ الله مع الصادقين ما كان لِأَهْلِ المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه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 فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَالْيَوْمَ ذِرُو قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا Powiedziałbym, że nie jesteśmy w stanie znaleźć się w tym miejscu, ale nie jesteśmy w stanie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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا وَاتَّبَعُوا شَكَّاتٍ وَمَا يُؤْمِنُونَ كَافِرُونَ وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مرتين ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ لا بعض هل صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو